بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع رجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها صرور مرفوع وأكواب موضوع ونبالق مصفوف وزرابي مبثوث أ فلا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر